هذه العلوم الحديث وأنواعه هي أنواع علوم الحديث. الاعتبار والشواهد والمتابعات والشواهد هذه من أنواع علوم الحديث. وقد سلف العلماء في هذه يعني في المتابعات والشواهد يعني في مرادبهما وبيان ما يعنى بهما على ثلاثة وجهات النظر لذلك بين العلماء. فالذي مشى عليه الحاكم الحجر. في نخبة الفكر وشرح نجاة النظر أنه ميد بين المتابع والشاهد في الصحابي حيث يختلف أو يتحف وذلك أن الحديث الفرد الذي يظن أن راويه أن راويه تفرد فيه اذا فتش وبحث عن موافق له مشارك في الروايه فان كان هذا الذي وجد بعد التفتيش والبحث موافقا في الروايه لذلك الحديث عن الصحابي الذي روي به الفرد فإنه يكون متابعا أو يكون تابعا إما يقلق تابع أو متابع يعني ما الـ الـ الـ الـ الخبر الذي وجد عن فرد يكتش عن موافق له ومشارك له في الرواية بعد التفتيش والتدقيق وجد أن غيره قد شارك إما عن شيخه أو شيخ شيخه إلى الصحابه لا بد من يستحاج الصحابي تابع يعتبر تابعا أو متابعا يقال له التابع ويقال له المتابع في كتر الباق اسم فاعل متابعة يتابع فهو متابع أما الفرد الذي وجد بعد البحث والتفتيش أن غيره قد وافقه فالصحابي واحد يقال له المتابع في كتر فإذا فيه, فيه متابع ومتابع المتابع هو الذي ظن تفرده وفتش عن من يوافقه وبعد الموافق بعد البحث والتفتيش وجد موافق فيقال للموافق المتابع ويقال للموافق المتابع أي الذي وجد بعد البحث والتفتيش أن غيره قد وافقه واتفق معه على الرواية فجال الانفراج أو فجال عنه فن انفراده بالرواية وإذن فالمتابعه عند الحافظة بن حجر وهو قول مشهور أن المتابعة ما كانت المشاركة والموافقة للفرد أو للراوي الذي ظن تفرده في اللغة والمعنى أو المعنى فقط بشرط اتحاد الصحابي يعني معناه بشرط أن يكون الصحابي واحدة وأما الشاهد فهو ما وجد بعد هذا البحث والتفتيش عن الحديث الذي يظن ان راويه تفرد به وجد بعد البحث والتفتيش ان غيره قد وافقه في, في اللفظ والمعنى او المعنى فقط بشرط الثلاث الصحابي بان يكون الصحابي مختلفا غير الصحابي الاول وهذا هو الفرق بين التابع والشاهد التابع لا بد فيه من اتفاق الصحابه والشاهد لا بد فيه من خلاف التعارض مختلف التابع الشاهد صحالي ثم على هذا قول المتابعه درجه اثنين متابعه تامه ومتابعة قاصره المتابعه التامه هي التي وفق فيها الراوي بشيخه يعني معناها ان الشخص لا يرام تفرده وجد بعد البحث أن غيره قد وافقوا بالرواية عن شيخ ما هو فوق والمتابعة القاصرة قال متابعة تام والمتابعة القاصرة إذا بحث ووجد أن غير الراوي شاركه لكن ليس في شيخ في شيخ شيخه أو من فوقه إلى عقل إلى الصحابي يعني هذه قالها متابعة قاصرة ليست متابعة تامة متابعة تامة حصلت الموافقة والمطابقة للراوي نفسه الإسناد الذي عند الراوي الذي يظن تمرده وجد عند غيره تماما عن شرخ ذلك الراوي إلى أعلى هذه متابعة سابقة إذا حصلت المتابعة ليست في شيخه لكن في شيخه وجد راوي روى عن شخص آخر وتلاقى معه في شيخه أو فوقه هذه هي لها متابعة قافرة متابعة قافرة لأنها ما حصلت المطابقه المطابقة في كله من أوله إلى أكله بما في ذلك شيخ الراوي الذي يظن أنه تفرج بالرواية ولم يشارك فيها مشارك اذا هذا هو الفرق بين الشاهد والمتابع في الرأي الذي رآه الآفظ الحجر ومشى عليه في نصة الفكر وهي كما هو معلوم بالثالثة صغيره اودع فيها جبجة ما رآه في علم الأثار فعلى هذا المتابع أو التابع هو الخبر الذي هو الخبر الذي المشارك فيه المشارك للفرد الذي يظن تفرده باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط بشرط اتحاد الصحابي والشاهد مثله الا باستشهاد اختلاف الصحابه الخبر المشارك للغرض في اللفظ والمعنى او في المعنى فقط بفرق اختلاف الصحابه الفرق بين الاثنين في حال الصحابي واختلاف الصحابه الصحابي هو ما تتابع واختلافهما في الشاهد وهذا هو المشهور في الاستعناد وقال له شاهد الحديث يقول الصحابه له شاهد الحديث بوله صحابه هابعه فلان فرواه عن شيء فيه وعن شيء فيه يعني فهذا التعريف هو المشهور وهو الذي يأتي استعماله كثيرا ويعبر به فإذا قالوا له شاهدوا من حديث فلان أو هابعه فلان عن فلان عن فلان وهو باعتبار الصحابي هناك قول آخر ينظر إلى أن الفرق بين التابع والشاهد باللفظ والمعنى أو المعنى فقط. فيقول المتابع هو الذي وجد بعد البحث موافقا بالفردي باللفظ والمعنى اختلف الصحابي أو السحاب يعني ما جاءنا. أنه وجد حديث موافقا بالحديث الذي ظن انه فرد وجد موافقا له باللفظ والمعنى او بالمعنى فقط م... باللفظ والمعنى فقط مش ما وجد باللفظ و له باللفظ والمعنى فهذا يقال له تابع اتحاد الصحابي او سلف يعني لا ينظر الى اتحاد الصحابي واختلازه مثل القول أول وإنما ينظر إلى كونه يوافق في والمعنى أو لا فان كان يوافق في اللذي والمعنى فهو متابع سواء الصحابي بعد او relatively وإن كان موافقا في المعنى فقط وإن كان موافقاً في المعنى فقط يعني معناه ما وافق في اللفظ ولكنه وافق في المعنى دون اللفظ وافق الحديث الذي يظن تبرده بمعنى دون لفظه فهذا يقال له شاهد استحدى الصحابي أو السلام استحدى الصحابي أو السلف فقول آخر يقول أكس هذا الثاني قد يكون الذي بالمعنى ويوافق بالمعنى يقال له تابع وعكسه الذي يوافق في اللفظ والمعنى يقال له شاهد وقول آخر يقول لا فرق بين الشاهد والتابع هما على حد سواء لا يفرق بينهما ولا يميز بينهما إلا عندنا أربعة أقوى القول الأول يفرق بين التابع والشاهد باستخلاث الصحابه استفقى في اللغة والمعنى أو بالمعنى فقط بشغط استحاج الصحابه والشاهد مثله لكن بشروط خلاف التعارض والثاني ينظر الى الاتفاق في اللفظ واللفظ والمعنى او في المعنى فقط فان حصل اتفاق في اللفظ والمعنى فهو تابع سواء تحدث حالي او اختلص يعني ينظر الحالي ينظر بالمعنى والموافقة في اللفظ والمعنى فان كان الذي وجد موافقا باللغة والمعنى ثم يتابع أو مفاديا وما وجد موافقا في المعنى فقط دون اللفظ فهذا يقال له شاهد إستحاب إستحابي أو ثالث الثالث عسهد الثاني الذي موافق في المعنى فقط يقال له تابع والذي يوافق في الله في المعنى يقال له شاهد طبعا الصحابي مختلف متفق ومختلف شيء الثاني الرابع لا يفرق بين الشاهد والتابع يقول كل ما وجد مرافقا للراوي فيما رواه سواء في رفضه أو معناه تحد الصحابي والثلاث فهو يقال له شاهد ويقال له تابع وعلى هذا لا فرق بين الشاهد والتابع يعني اثنان له واحد فقام وجلد فقام وقع عبق. فقام وقع وهو جلس رقعه يعني أخوة المتراجبان لفظان المتراجبان لا يفرق بينهما في المعنى هذه أربعة أخوان والقول المشهور الذي نشا عليه الحافظ المفجع وهو من التحقيق وهو معروف تمثله في علم المصطلح وقد اختاره في نقبته التي هي جبدة وقلاطة في علم المصطلح وهو الموجود كثيرا في الاستعمال لان يقول تابعه فلان يعني مع الصحابه الصحابه ويقول له شاهدوا من حديث فلان اي صحابي هذا هو هذا في الاستعمال اذا عرفنا ان الشاهد والتابع نوعان من انواع علوم الحديث وعرفنا الفرق بينهما طيب ما هو الاعتبار الاعتبار هو عمليه وحيئة يتوصل بها الى معرفه الشاهد والتابع هذه العملية التي هي البحث والتفتيش والتنقيب وتقليب الكتب تسمى الاعتبار يعني فهو ليس يعني يعني قسما بمثلا للشاهد والتابع بل هو وسيله الينا وعملية تؤدي تنتؤي الينا لان الاعتبار هو التتبع والاستقراء والبحث التفتيش والتنقيب العملية التي يوصل بها إلى هل للفرد متابع أو شاهد أو لا تسمى الاعتبار إذا فالاعتبار هو الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة الشاهد أو التابع وهي البحث والتفتيش والتنقيب والتقليب الكتب ونظر فيها للوصول إلى هذه الغاية هذه تسمى الاعتبار هذه تسمى الاعتبار. بعد هذا أرجع للأبيات التي ذكرها السيوطي فيما يتعلق بالاعتبار والشاء والمتابعة والشواهد. وقد مشى فيها على خلاف ما مشى عليه الحافظ الحجر. يعني هم ما ذكر, ما ذكر الصحابي والاختلاف الصحابي والتشابه الصحابي مع أن معروف عند العلماء أن الحديث إنما هو باعتبار الصحابي فقط. وإذا وجد الحديث عن صحابيين يعتبر حديثين يعتبر حديثين لانه حديث عن فلان وحديث عن فلان واذا وجد الحديث عن صحابي ثم وجد عن صحابي اخر لا يقال انهم الحديث مكرر لا هو حديث مكرر اذا اتحد الصحابي اذا كان صحابي واحد وكرر الحديث فهو الحديث مكرر فافلا كان صحابي اخر غير الصحابي الاول لا يعتبر مكرر وأنه حديث مستقل هكذا ولهذا يقولون بالحديث رواه مسلم ومن أفراد مسلم باعتبار الصحابي وإن كان عنده مسلم عن صحابه آخر مثل حديث جبريل إن حديث جبريل أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل شديد دا دا دا دا دا شديد شديد في الشعب دائرة دا عليه وسلم عن الإيمان والإحسان وأشراف الساعة وقيانها هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره ورواه مسلم من حديث عمر لهذا عندما ينكر عن عمر وقال انفرد يفرده لكن معنى موجود عند البخاري عن ابي هريره ما انفرد به البخاري ما المسلم ما الحديث وانه ما جاء الا عنده مثل الحديث موجود عند البخاري لكن عندي هريك فإذا الحديث عندهم بأتبار الصحابة فلهذا الحديث جاء صحابيين يعني يعتبر يعني يجع من طريقين وقال له عزيز يجع من ثلاثة فقال له أكبر ويجع له مشهور وإذا جع أكثر وكخر حتى تسر رواته يصل لها حد فالحديث يعتبر حديثا بأتبار الصحابة فلهذا يقولون عن الحديث انه انفرد في المسلم او ان هذا لا يوجد يعني عند قلان يعني من حديث قلان الصحابي اما مع خلاف الصحابي فيوجد يوجد يعني في الكتاب اكون مع اختلاف الصحابي واذا عبدوا الاحاديث بدون تكرار الحديث اللي جاء عن صحابي يعتبرون حديثين ما يعتبرون حديث الواحد مكرر بل يذكرونه على نحو حديث غير مكرر، على نحو حديث غير مكرر، وإنما يكون مكررا إذا سعى الصعاب، إذا سعى الصعاب الحادثة مكررا، وهذا عند البخاري التكرار بالنسبة <تض specific> للحديث الواحد، ويقول مكرر لأن تكرار الحديث تكرار الصعاب الواحد، أما يخاف صعابي فإن هو لا يقال له مكررا، ولهذا كما قلت لكم عندما يعني النووي أربعين نووية. أوله حديث عمر بن عنبنيان رواه البخاري ومسلم، والثاني حديث عمر حديث جميل على رواه مسلم، لأنه روى حديث عمر فقال رواه مسلم، حديث عمر اللي هم هو... اللي هو حديث جميل موجود في البخاري وابن أبي هريرة، فهو مستفق عليهم حديث ابن أبي هريرة، وامبرد مسلم من بخاري من حديث عمر إذا الحديث عن عمر. يعتبر حديثاً بإعتبار الصحابي، لا إعتبار الموضوع، وأنه لو تكرر الصحابي يقال إنه حديث واحد، لا هو عندهم في ب... حديث الصحابة حديث، يعني الصحابة يعتبروا حديث يعني الصحابي، هذا هو الل... هذا هو المعروف ومشهور عندهم الذين يعبدون الله الله الله الله الل... الل... التكرار وعبن التكرار المكرر بدون المكرر هذا. إذا نرجع إلى ما قاله في وظيفه التي الذي أوردها يقول الاعتبار ثبُر ثبُر ما يرويه هل شارك الراوي في واه فيه يعني إذا را راوي حديثا ولم يعلم أن غيره قد وافقه وظن أنه متفرد به ثم حصل الاتجاه للبحث والتنقيب والكفتيش هذه العملية تسمى الاعتبار الاعتبار شبر ما يرويه أو الراوي ليه يسبر؟ الشبر الثاني يبين العلة والكذب لمعرفه هل شارك الراوية؟ وهو فيه أو أنهم مفردون به ليس لهم مشارك فيه إذن البيت الأول يبين تعريف الاعتبار والمقصود من الاعتبار والذي يدفع الى الاعتبار ويحفظ الى الاعتبار الاعتبار الصبر هو التفتيش والتنفيذ والإحفاء والاستقراء حتى يوصل إلى نتيجة صبر هو عملية صبر ما يرويه النار ليتبين هل وجد أن غيره شاركه في هذا الذي رواه أو انه ما وجد له مشارك وصار فردا وصار متفردا به ما وجد له مشارك فيه وصار فردا الاعتبار صبر ما يرويه يعني بحث وتنطيق وتفتيش فيما يرويه الراوي الذي ظن أنه متفرد بالروايه الشطر الثاني يبين الغرب من السبب والعمل هذا لماذا هل شارك الراوي فيه؟ يعني لمعرفة هل يوجد أو وجد أن غير الراوي شاركه بالرواية؟ أن غير الراوي شاركه فيه؟ فإن وجد بعد البحث أنه سورك فهو إما تابع أو شاهد وإن لم يوجد بقي فردا إن لم يوجد بقي فردا وإن وجد ما يتابعه ويوافقه فهو إما شاهد أو متابع على الكلام الذي قلناه في هذا، في الفرق بين الشاهد والتابع في الفرق بين الشاهد والتابع هل هو باعتبار الصحابي؟ الصحابي أو عجلة؟ اتحدى اللفظ أو الصلف؟ او انه باعتبار اتحاد اللغني للغني ومعنى او معنى فقط اتحاد الصحابية والكثلث او العكس او انه لا فرق بين الشاهد والتابع وانهما لفضان لمتمن واحد لا فرق بينهما الاعتبار اعتبار ما يرويه هل شارك الراوي خواه في فيه شارك الراوية خواه هذا فعل خواه فعل, فعل, فعل شارك يعني هل وجد ان غير غير الراوي شارك الراوي هل شارك الراوي سواه غيره هل شارك الراوي غيره فيه او ما وجد ان غيره قد شاركه فبقي فرداً؟, بقي فردا او انه انتقل من سوره فردا بعد البحث والتفليش ووجد في مشاركة في اتحاد الصحابي او خلافه في اللغة والمعنى او المعنى فقط قال يعني البيت الثاني بعدما ذكر المقصود بالاعتبار وأنه ليبحث هل يجب له مشارك أو لم يوجد حال فإن فإن فإن, فإن يشارك مشارك الذي به اعتبر فإن يشارك الذي به اعتبر أو شيخه أو فوقه تابع أجه تابع هذا يعني هو يعني معناه هذا تعريف تعريف المتابع او تعريف الثاني يعني معناه انه يشارك الذي بيعتبر يعني بشيخه أو او يعني او او الشيخ لأنه بقول هل له مشارك في شي او مشارك في شي ثاني او قال هذا يقال له هذا فإن يشارك الذي به او أو شيخه أو طوطه أو طوطة ثابع القدر يعني هذا هو تعريف الثالث إذا حصلت المشاركه المشاركة يعني في شيخه أو طوطه يعني في اللغة والمعنى فهذا هو الثابع سواء استحاد الصحابي أو أكثر في الصحابي. لأن السيوطي مشى على القول الثاني من الاقوال الاربعه التي ذكرتها لك والذي ذكر الحفر من حجر ما تعرض له قول الاول الذي هو الاتفاق باللفظ والمعنى او بالمعنى فقط بسبب اتحاد الصحابه او اختلاف الصحابه اما بالاتحاد والاختلاف، اختلاف بالاتحاد سابع وبالاختلاف باختلاف شاهد هنا يقول الاعتبار باللفظ والمعنى إذا وجد موافق الله بالله معنى في شيخ أو شيخ شيخ أو هذا يعتبر متبادل وإن كان بالمعنى فقط فهذا وقف وإيكم... بمعنى... وإن يكن مثل للعناه وارث وإن يكن مثل وإن يكن مثل يعني هو تحدث ما دام لفظ في المعنى لللفظ اللي يت... يظن تمرده وكيف هذا وقال الاشاعره اذا المتابع هو ما شاركه في سواء اتحد الصحابي او ثلاث الشاهد ها في سواء او سواء اتحد الصحابي او, أو الشاهد المتابع موافقه والشاهد متابعة في المعنى فقط بصرف النظر عن اتحاد الصحابي والصلاف الصحابي وإن يصمتهم بمعنى هو شاهد يعني هو الشاهد وفاقد زيلي انفرد يعني فاقد الشاهد والتابع يعني بعد البحث والتفتيش ولن يوجد لا شاهد ولا متابع يقال له فرد يقال له منفرد انفرد عن غيره انفرد عن غيره في الرواية وهذا بالنسبة للفرد النسبي، أما بالنسبة للفرد المطلق الذي هو الغريب، فهذا لا يؤثر وأنه الكلام في الشخص الذي تفرد عن غيره وغيره قد خالفه تظن أنه وهم وأنه ليس له مشارك هو الذي يسمى الفرد النشط، يعني ما وجد بعد البحث والتبسيس مطابقا وموافقا لما يظن انه فرد فعندما وجد موافق في البحث والمعنى هذا كاذب، وعندما وجد موافق في المعنى فقط هو شاهد. هذا هو الذي قدمه السيوطي في تعريفه التابع والشاهد وبيان الفرق بينهما. هل واقع ذين فرق؟ يعني فاقد للشاهد والتابع. باقد يعني بعد البحث والتفتيش لم يوجد لا ما يسأل ولا ما يتابع يقال له فرد يعني نسبي بقي على تفرده بقي على تفرده فيقال له فرد لأنه ما وجد بعد البحث والتفتيش والتنقيب وبعد إجراء عملي في الاعتبار ما وصل إلى نتيجة ما وجد شيء بقي فردا ثم قال بعد ذلك وربما يدعى الذي بالمعنى متابع يعني هذا عكس القول الذي قبله، يعني قبل الذي ما كان بالمعنى شاهد وما كان بالل管 والمعنى معنى هنا قد يدعى الذي بالمعنى متابع يعني المتن الذي موافقا في المعنى يدعى متابع وعكسه يعني الذي هو موافق بالل管 والمعنى والذي هو تعريف التابع على القول الذي انفضه السيوطي يعني يكون شاهد وعكسه قد يعنى يعني قد يعنى عكسه وهو ما حصلت الموافقه في اللفظ والمعنى يقال له شاهد يعني عكس القول الثاني من الاقوال الاربعه التي ذكرتها والقول الاول الذي ذكره السيوطي وعكسه قد يعنى وقد ذكر بعض العلماء أن بعض العلماء قال إن الشاهد والتابع لا فرق بينهما سواء <تصفيق> استحد الأخوة معنا أو أختلف استحد الصحابة أو أختلف كل من من ذلك يقال له تابع ويقال له شاهد وإذا اثنان لمسلم واحد على هذا القول الأخير يعني ما نزفر ق بين التابع والشاهد على هذا القول الأخير على هذا القول الأخير لا فرق بين التابع والشاهد من الأمثلة التي ذكرها الحجر وذكرها غيره سبعا له أن الإمام الشافعي رحمه الله عليه رواه حديثا عن مالك بن أنس رحمه الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفتح رفع وعشرون أصوموا لرؤيته وأبشروا لرؤيته, وأجلوا لرؤيته, وأجلوا لرؤيته, وأجلوا لرؤيته فإن هم عليكم فأفني العدة ثلاثين. ثلاثين هذا الحديث بهذا اللفظ فهو قوله فاكملوا العدة ثلاثين رواه الشافعي عن مالك عن ابن الله بن دينار عن ابن الله بن عمر بلفن فاكملوا العدة ثلاثين غير الشافعي ان أصحاب مالك رواه بلفن آخر عليكم فقدروا الذين روا عن مالك اختلفوا الشافعين يقول سأكلو عدس 13 وغير الشافعين من أصحاب مالك يقول قد أكلو عدس الذي فقدروا له فضن قوم ان الشافعي كفر به لأن هذا اختلف العدس الذي لان غير الشافعي من أصحاب مالك رواه ثلاثا فقدروا له قالو فأذا الروأة الشافعين للفرد النسفي يعني معناه هو بالنسبه الى اصحاب مالك الذين رواه بلا فرض هو رواه بلغة بلا فرض هذه لذلك يريد هو خار دنيس عمليه الاعتبار التي هي البحث والتنفيذ والتطبيق الحاضر الحجر يعني بعد ان بحثوا وجد وجدنا عبد الله بن مسلمه قال وهو من اصحاب مالك رواه بإثناب الشافعي و الشافعي هذه متابعة تامة على تعريف الحضر بن حجر يعني مع التحاج الصحابي لأن الشافعي وجد له متابع في شيخه لأن لن يومته برضه الشافعي فوجد متابعة تامة وافق عبد الله بالمسلمة ورفع نبي صاحب الإمام ماند وافق الشافعية رواية الحديث عن مالك في الإسلامي نفسه وفيه لأك منعكة إذن أصار الشافعي متفردا برواية هذه اللطة عن مالك فجال التفرد النسري عن الإمام الشافعي عن الإمام الشافعي لأنه وجد أن غيره قد شاركه وجد أن غيره قد شاركه بل وجد متابعة تامة للشافعي لأن الشافعي يتورك في الرواية عن مالك نفسه بالإسناد نفسه وبالحديث نفسه فإذاً تبين أنه لم ينقل المخارج ووجد له متابعة خاصرة يعنيه ووجد له متابعة خاصرة المتابعة الأولى مثل المخارج يعني بلا نفسنا القانون وعما المتابعة الخاصرة سيخلطها يودم حجيمة يعني التقى فيها مع مع الشافعي في عبد الله النعمان كان في عليه الاثنين يعني الاثنين آخر لكن التلاقي في عبد الله النعمان تلاقي قرنري تلاقي مالك في الخلف وأما هذا لا في لا في مالك ولا في عبد الله النجار فلذي عبد الله النعمان هو وهذه متابعة خاطرة يعني متابعة خاطرة ما كانت المواقف في, في الروي فوق شيء الى الصحابة هذه على تعريق الحافظ الحاجة ووجد له ايضا شاهد من حديث ابن عباس في هذا اللقص شاهد من حديث ابن عباس عند النصائي في هذا اللقص يعني اختلف الصحابة يعني ابن غير ابن عمر نصدر حديث اخر نصدر على فلاح الحافظ اذا رواية الشافعي عن مالك عن ابن عمر هذه متابعة كاملة ورواية غيره حتى يلتقي معه عند عبد الله بن عمر في متابعة قادمة وكونه وجد حديثا بهذا اللفظ عن صحابي آخر هو ابن عباس يعني قال بن عمر قال له شاهد شاهد من حديث عبد الله بن عباس يعني وافق يعني ما جاء عن عن الشابعي طريق عبد الله بن عمر ولا قال عنه فهو شاهد من حديث عبد الله بن عباس بالمناسبة على الأجل على الحديث الذي راه الشافعي عن مالك على نام الشافعي تلميذ مالك ويروي عنه ولنا نحن عن عنه ولنا من أصحاب الأماه الأربع يروي بعضهم عن بعض مالك الشافعي أحمد يروي عن الشافعي الشافعي يروي عن مالك فلماذا من أصحاب الأماه الأربع يعني يعني بعضهم شيخ لبعض مالك الشيخ الشافعي والشافعي الشيخ في عمالك وقد جاء بعض الأسانيد فيها ذكر الثلاثة في من الاثنان منالك في جاء حديث بحويه المام احمد عن الشافعي عن مالك باسماله النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي صلى الله عليه المؤمني طائر يعلق في سجر الجنة ناستمت المؤمنين طائرين يعلقوا في جيد الجنب على الحديث هذا مثل أراه لما نحن في إثنده يرويه عن الشافعي والشافعي يرويه عن مالك ولما ذكره الحافظ بن كثير في تفسيره لما قوله لعجوجل جل لا تقرأ سنون قتله بسبب الله ثلاثة بل احيانا عند ربهم نزقون ذكر هذا هذا الحديث بهذا الإثناد وقال هذا إثناد عزيز فيه ثلاثة من أصحاب المجاهب الأربعة المكروعة بعضهم عن بعض في ثلاثة أصحاب يروي بعضهم عن بعض ذكره ابن كثير في كثير سورة عمران عندما قوله لا نتفعل بقبولهم من الأشياء المعروفة والتي يعني وصروح العلماء بان هؤلاء الثلاثه يروي بعضهم عن بعض